وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَنَّ رَأَنَّ فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُوٍّ إِنِّي أَنَّسْتُ لَا رُوَالَ عَلَيْهِ أَتِيْكُمْ مِنْهَا بِقَبْسٍ لَعَلَيْهِ أَتِيْكُمْ مِنْهَا بِقَبْسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ خُدَاعًا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 قال رب شرح لي صدري ويسد لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واشدد به أزري وأشركه في أمري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 كما يوحى ان اقذفيه في التابوت فأقض فيه في اليم فليلقه اليم وبالساحل ياخذه عدو لي له والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني اذ تمشي اختك فتقول هل دلكم على من يكفله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 إذهب أنت وأخوك بأيادي ولا تنيا في ذكري إذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قول اللّين اللّعله يتذكر ويخشى قال لا تخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقول إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بِآيَةٍ من ربك والسلام على من اتبع الهدى إِنَّا قد أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى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 الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم, فيها سبلا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولن إنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد آريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فجعل بيننا وبينك موعدا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 بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا امرهم بينه واسروا النجوى قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم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 إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَحْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَابْقَى إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْعَ مِنَ الصَّالِحَاتِ فَ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 وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ أَحْتَدَّ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَابُوسَ قَالَ لَهُمْ أُولَاءَ يَعْلَى أَثَرِي وَعَجَلْتُ إلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّ قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلْنَهُ سَامِرِ فرجع موسى إلى قومه وأضبى فقال: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدًا حسنًا أفطال عليكم الأهد وأمردتم أن يحل عليكم غضبٌ من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها, فقذفناها فكذلك القسامري السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أَفَلَا يَرَوْنَ أَنْ يرجع يَرُجِعُ إِلَيْهِمْ ولا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ولا وَلَا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني, فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه آكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني فاصيت أمري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 ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامه حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إلا لبثتم الا عشرا نحنُ آلمُ بِمَا يقولونَ إذ يقولُ أمثَلُهم طريقةً إذ لبِثتم إلا يَوْمًا ويسألُونَكَ عن الجبانِ فَقُلْ يَنْصِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لا ترى فيها عوجًا ولا أمتًا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 وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمَ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَعْلُ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 ولوَنَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامَوْ وَأَجَلٌ مُسَمَّى فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ أُرُوْبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْنِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى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 والعاقبه للتقوى وقالوا لولا ياتينا بايه من ربه اولم تاتهم بينه ما في الصحف الاولى ولو أن اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا